وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَغْلَقْنَا عَلَيْهِمْ أَعْيُنَهُمْ وَسَمْعَهُمْ وَغَشَّاهُمْ غِطَاءٌ وَظَلَمُوا للارض لا يقولن خلقنا العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض ممهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء الان بقد فَإِنْ به بلدة نيتها كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام وجعلناكم من الفلك ما تركبون لتأستووا على ظهوره ثم تذكرون عمت ربكم ثم تذكرون عمت ربكم إذا استوتم عليه وتقول وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرن جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ نَبِيٍّ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَ كُلَّ بَنِينٍ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَدَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَنَّ سَدَّ وَهُوَ كَذِبٍّ أَوْ مَن يُنشأ في الحية وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إناثا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَيُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهو به مستمسكون بل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية إذ قال إبراهيم لآبائه وقومه إني براء إنني براء إن تعبدون إلا الذي فطرني فإنّه سيهدين وجعلها كلمة رجعون بل متعة ذا أولئك وابائهم حتى جاءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولن قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرعتين عظيم أهُم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض ربك خير من لا يجمع ولو لئن يكون الناس متواحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا, سقفا من فضة وبرق عليها وليجعليها يظهرون 110. ولقيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب كريم التقين ومن إِذْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْصَبُونَ أَنَّهُمْ وَيَحْصَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَهُ قَالَ يَا لِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ بأس القرين، ولئن فعلكم اليوم إضلّمتم أنكم في العذاب مشتركون، ولئن فعلكم اليوم إضلّمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفئد تسمع الصنم أو تهد العون؟ أو تجد العُمِّيَ وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ، فإن نَجْهَبَنَّ بِكَفَّ إِنَّ مِنْهُمْ تَقِلُّونَ، أو نُرِيَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُنَّ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ مُقْتَدِرُ. 119. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم 110. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 111. واسأل من أرسلنا من قبرك من رسلنا أجعلنا, أجعلنا من دون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 هي اكثر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم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 117. أو جاء معه الملائكة مقترنين 118. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين 119. فلما آسفون انتقمنا منهم أجمعين أولك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلى عبدنا عنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل Altyazı <gülüyor> M.K.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 ظلم من عذاب يوم عليل هل ينظرون إلى الساعة؟ أن اليوم ولنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعبلون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ما لقد جئناكم.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 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكذون لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُل إِنَّ كَانَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقو يومهم الذي يوعدون فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقو يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إلهه وهو الحكيم العليم.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 117. لا خلقهم الله فأنا يؤفكون 118. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون